يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِ وَبِغَاءِ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وما ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم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 اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهيم لابيه لاستغفرن لك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 ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهم فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر وَسألُ مَا أَفَقُتُم والْيسأل مَا أَفَقوا ذِكُم حُكمُ الله يَحكُم بَيكم والله عَليم حَكيم وَإِنفتَكُم شيءيء م أَزواجِكُم إِقُفَّارِ فَقبَبتُم فَآتُ الذينَ ذهبت فآتُ الذيينَ ذذهبت أَزواجهُم مِمثلمَا أَفَقوا وَاتَّقُ الله الذي آتُم بِهِ مُؤمننون.